يا يمه ضاقت الدنيا ولا بدي عندك رجيتك لا تخليني أشيل الهم وجرحات تعلم تبتسم لا ضاق وقتي واقترب منك دفاع ciğit geda ha